رددوها رددوها رددوها في دون الإثاء هيا رددوها رددوها رددوها وابذلها وابذلها وابذلها من دم الإخلاص حباً وافتدوها من دم الإخلاص حباً وافتدوها لم يعد يجديرني الصوت كلا فبذلها اجعل ديارني روسا تكلف ذلوعها وامنعها من سنا الايمان نورا واجعل الجنات مواكم فهبوا واطلبوها وامنعها من سنا الايمان نورا واجعل الجنات مواكم فهبوا وطلبوها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 في دون الإفاء هيا رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها وابذلوها وابذلوها وابذلوها من دم الإخلاص حبًا وافتدوها من دم الإخلاص حبًا وافتدوها لم يعد يجديرني الصوت كلا فابذلوها لم يعد يجذير نير الصوت كلا فابذلوها واجعلوا الجهد الفتي مواكبا لا تتركوها وازرعوا الأخلاق في الأعماق هبوا وغرسوها واجعلوا الجهد الفتي مواكبا لا تتركوها وازرعوا الأخناق في الأعماق هبوا وغرسوها اجعل الارض كتابا بالمفاخر سطروها واجعل الارض كتابا بالمفاخر سطروها لم يعد جديرا ان ينسى صوتك الا فذلوها رددوها, رددوها, رددوها, رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها في دون الإيفاء هيا رددوها وابذلها وابذلها وابذلها من دم الإخلاص حبا وافتدوها من دم الإخلاص حبا وافتدوها لم يعد يجديرني الصوت كلا فبذلها ويجدير نين الصوت كلا فأبذلوها إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهمها إنها أرض السماحة بالكرامة عطروها أرضنا أرض الرسالات التي لم يفهموها واجعلها منبت الخيرات حتى يعلموها فاجعلها منبت الخيرات حتى يعلموها لم يعد يجديرني الصوتك لا فبذلها، رددوها، رددوها، رددوها في دون الإفائه يا رددوها، في دون الإفائه يا رددوها، وبذلها، وبذلها، وبذلها.